الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا هو المثل الثاني الذي ضربه الله تبارك وتعالى للمنافقين وهو المثل المائي في هذه السورة الكريمة سورة البقرة المثل الذي قبله وهو المثل النار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 يحتمل أن تكون للتنويع بمعنى أن المثل الأول الناري قد ضرب لفئة من المنافقين لنوع من المنافقين وهذا المثل المائي يكون قد ضرب لفئة أخرى وطائفة أخرى من المنافقين فحال هؤلاء المنافقين منهم من يكونوا كذاك الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم الآية ويكون حال طائفة أخرى كأولئك الذين ذكر الله وصفهم هنا في هذا المثل وضربه لهم كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وعلى هذا مشى جمع من المفسرين سلفا وخلفا وممن قال بأن أو ل التنويع شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن كثير وجماعة وأما الذين قالوا ان أو هنا بمعنى الواو وأن هذين المثلين مضروبان للمنافقين فحالهم تكون كذاك الذي استوقد نارا وإن شئت فمثل حالهم بذاك الصيب الذي يسير فيه هؤلاء في هذه الظلمات مع البرق والرعد إلى آخر ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذا المثل المضروب بمعنى أن أو هنا بمعنى الواو أن تكون أو هذه للتخير كما يقولون صاحب الحسن أو بن سيرين يعني أنت مخير بين هذا وهذا فيكون ذلك كله مما ضربه الله تبارك وتعالى للمنافقين وهذا كأنه هو الأقرب والله أعلم فيكون المعنى في المثل الأول أن مثل حال هؤلاء في دعوة الإيمان وما حصل لهم من الانتفاع المؤقت بذلك كذاك الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله انتفع بهذه الدعوة فحق دمه وأحرز ماله وحصل له ما حصل من المكاسب القريبه العاجلة المتقضية وحال هؤلاء مع القرآن ومع براهينه ووعده ووعيده كمثل حال هذا الصيب الذي ينزل ويصوب بشدة وقوة مع ما يحتف بذلك من الرعد والبرق وهؤلاء يسيرون بهذه الصفه من التردد في سيرهم والخوف وما إلى ذلك وقد مضى الكلام مفصلا على هذين المثلين في الكلام على الأمثال في القرآن وليس هذا موضع الحديث عن التفسير والمعاني لكن بد من كلمة تقرب المراد من أجل أن يحصل التدبر والتفهم لكتاب الله تبارك وتعالى هذا يصور حالهم حينما يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة حينما تظهر لهم براهين الحق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فهذه الظلمات ظلمات الكفر ظلمات الجهل ظلمات المعاصي ظلمات النفاق ظلمات كظلمة الليل وظلمة المطر وظلمة السحاب فهي ظلمة مستحكمة يسيرون في هذه الظلمات التي يكون بعضها فوق بعض انسان يسير في طريق يكون فوقه يكون في ليل بهيم وفوقه سحاب مع مطر يصوب والبرق صوته يملأ المكان والبرق يظهر الأبصار فيكادوا ان يخطفها هذا يكون في حال من التردد في هذا السير فهم كما قال الله تبارك وتعالى فيه ظلمات هذه الظلمات الحسيه هي ظلمه السحاب والليل وكذلك ايضا المطر والمعنويه الكفر والنفاق والمعاصي والجهل هي ظلمه قلوب ونفوس واعمال وأحوال من تلون وتقلب فهنا فيه ظلمات ورعد وبرق وهذا الرعد المقصود به زواجر القرآن فإذا سمعوا هذه الزواجر والوعيد فإنه لا تتمالك نفوسهم من الخوف والهلع وأما البرق فتلك براهينه وحججه القوية التي تكاد أن تخطف أبصارهم وتذهب بها فهم أصحاب بصائر خفاشيه ضعيفة لا تحتمل هذه الحجج القوية الباهرة التي تكاد أن تأتي على تلك البصائر أو الأبصار الضعيفة التي لا تحتمل هذا النور الشديد. وهؤلاء المساكين في هذه الحال يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. ولاحظ التعبير هنا يجعلون أصابعهم هم يجعلون رؤوس الأصابع في الاذان فكأنهم لشدة خوفهم كأنهم جعلوا الأصابع بأكملها في الاذان لشدة ما ينتابهم من الخوف والهلع فهذا يصور ما هم فيه يجعلون أصابعهم ثم انظر إلى هذا الفعل الذي لا غناء فيه ولا دفع فهذا الذي يحذر الصواعق فيكون غاية ما هنالك من الجهد والدفع والامتناع والتحصن هو أن يضع أصبعيه في أذنيه فهذه الأصابع لا ترد الصائقة ولا ترد عنه المكروه هذا مثل الإنسان الذي يركب في سيارة في مركبة ثم بعد ذلك إذا كان في حال من شعور بالخوف وأنه أمام مفاجأة وهو لا يقود هذه المركبة وإنما يركب فيها فتجد أنه يضرب برجله وليس تحت رجله شيء يعني ليس هو الذي يقودها ودفعه برجله بقوة لن يدفع عنه شيئا ولا يغير من الأمر شيئا ولن يوقف هذه المركبه ولا يدفع تلك التي قد أقبلت مندفعة إليها وهكذا حينما يكون خائفا فإنه يقبض على ما استطاع من مقابضها بقوة حتى إن يديه تكادان تجفان وتيبسان في هذه الحال من القبض مع أن قبضه ويشعر أنه لو أنه أطلقها لم فلتت وذهبت كل مذهب ولهلكت وهلك من فيها مع أن قبضه عليها لا يغير من الأمر شيئا ولذلك تجد الإنسان أحيانا حينما يفجأه ما ي... يخاف من لربما قال بيديه هكذا مع أن قوله بيديه هكذا لا يغير من الأمر شيئا، ولكنها تلك المشاعر المختزنة في نفس الإنسان يفرغها بحركات لا غناء فيها ولا دفع، لو أنه تبصر وتفكر، فهؤلاء يخافون من الصواعق، فيكون غاية الجهد في التحصن منها أن يضع الواحد أصبعيه في أذنيه محتميا. بذلك وذلك لا يغني عنه شيئا ولا يدفع عنه الهلاك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت فهذا الوضع أصابع في الآذان خوفا من الهلاك يخشون أن تنزل الصاعقة والصاعقة ذكر المفسرون فيها معان من أقربها أنها ما قد علم مما ينزل من السماء يكون كما يقول المعاصرون بأنها شحنة كهربائية قوية السابقون كانوا يعبرون عنها بنار محرقة الواقع أن ذلك تفسير بأثرها والله أعلم لأن من اصابته هذه الصاعقة فإنه يحترق ففسروها بأثرها وإلا فإن أصلها حينما تنزل هذه الصاعقة لا ترى نار في السماء وإنما هي شحنة فإذا نزلت وفرغت لقوتها فإن ما وقعت عليه يحترق من انسان أو بهيمة أو غير ذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين محيط بهم علما وقدرة فهم لا يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض ولا ان يردوا عنهم من قدر الله تبارك وتعالى شيئا وهم لا يعجزونه ولا يفوتونه تأمل في هذه الآية أو كصيب من السماء حيث نكر الصيب هنا وهذا التنكير قد يشعر بالتعظيم هناك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فنكرت النار قال بعض أهل العلم هذا يدل على التعظيم دعوة الإيمان هذه الكبيرة التي ادعوها هي بمنزلة هذه النار التي استضاءوا بها استضاءة مؤقتة هنا أو كصيب من السماء الشيء النازل يقال له صيب فقيل للمطر صيب كما ذكرنا في الكلام على تفسير ابن جزي في الجزء المتصل بالغريب منه أن ذلك باعتبار النزول فما ينزل من أعلى إلى أسفل يقال صاب يصوب فهو صيب وذلك يقال المطر الكثير الشديد كصيب من السماء فنكره هنا وذلك يشعر به التعظيم لأن المطر الخفيف لا يتأذى منها الناس ولا ينزعجون ولا يحصل معه عادة مثل هذه المخاوف فهذا مطر شديد هائل ثم أيضا تأمل أو كصيب من السماء يصوب من السماء ينزل من السماء فيه ظلمات هنا جمعت الظلمات ورعد وبرق أفرد الرعد والبرق فبعض أهل العلم يقول ذلك باعتبار أن المقتضي للرعد والبرق واحد وهو السحاب وأما المقتضي للظلمة فهو متعدد فهناك الليل وهناك السحاب وهناك المطر فهذه الظلمة قد اجتمعت من هذه الأمور جميعا فجمعت أو كظلمات. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النور لما ذكر الظلمات أيضا في بحر لجي أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض فهنا يقول الله تبارك وتعالى فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يعني يقارب من شدة لمعانه وبريقه أن يسلب أبصار هؤلاء من ذوي البصائر الخفاشية ومع ذلك يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه يمشون في ضوئه وإذا ذهب إذا أظلم وقفوا قاموا قام بمعنى وقفنا الماشي إذا قام يقال بمعنى ذلك بمعنى الوقوف يقومون في أماكنهم ولولا إمهال الله لهم لسلب سمعهم وأبصارهم وهو قادر على ذلك كله فهو على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف ابصارهم هذه حجج القرآن لقوتها براهين القرآن فكاد تخطف أبصار هؤلاء لشدتها كلما أضاء لهم مشوا فيه أضاء لهم اتضح لهم الطريق استنارت نفوسهم وبصائرهم استنارة محدودة مؤقتة لشدة بريقه ولا معانه فإنهم يمشون على قول بعض المفسرين والقول الآخر أنه كلما أضاء لهم مشوا فيه إذا وجدوا فيه ما يلائمهم ويناسبهم فإنهم يسلكون وينقادون ويستجيبون ويقبلون وإذا جاء وهو الغالب ما يكون على خلاف نفوسهم المظلمة فإنهم يتوقفون ويتحيرون فهم ليسوا على سير متحد وسلوك للصراط المستقيم وإنما ذلك يصور أحوالهم مع الوحي المنزل وما فيه من الحجج والبراهين والوعد والوعيد وما أشبه ذلك فإذا جاء الوعد انتظمت نفوسهم معه واستروحت له وإذا جاء الوعيد أو جاءت حجج القرآن حصل لهم الانقباض والانكماش والخوف والتحير ولاحظوا هنا أن الله تبارك وتعالى يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير هذا يؤخذ منه ان العبد ينبغي له ان يسال ربه تبارك وتعالى ان يمتعه بسمعه وبصره وان يجعل ذلك هو الوارث منه ثم ايضا قد خص الله تبارك وتعالى هنا ذكر السمع والبصر انه لو شاء لاذهبها مع ان الله لو شاء لاهلاكهم لكنه خص السمع والبصر دون سائر المنافع والأعضاء والابعاض وذلك أنه ذكر ما يرتبط به قال يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت وقال يكاد البرق يخطف أبصارهم فذكر ما يتعلق بالسمع وما يتعلق بالبصر ولهذا قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وإلا فإن الله قادر على إذهابهم مع سمعهم وأبصارهم ثم أيضا تأمل وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع وذلك لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم بأنه محيط بهم وأنه قادر على إذهاب سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير فمن متعه الله تبارك وتعالى بالسمع والبصر فهذه نعمة تستوجب الشكر ومن متعه الله تبارك وتعالى بالبصيرة فإن ذلك أعظم النعم فبها يعرف مراد الله تبارك وتعالى وبها يميز بين الحق والباطل وبها ينكشف له معدن الحق من معدن الشبهات فلا يكون الحق ملتبسا عليه في ظل أذه البصيره إذا رزقها العبد فإنه ينتفع بالوحي ومواعظ القرآن والأمثال المضروبة في ذلك وما يتبع ذلك من الهدايه والعمل والإيمان والاستقامة على أمر الله جل جلاله وتقدست أسمائه أذا ما يتعلق بهاتين الايتين وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم وصلى الله على نبي نحمد وآله وصحبه إذا كان لديكم إضافات نعم كيف صاحب البصيرة يدرك المآلات يكون له فقهم بالمآلات مآلات الأمور وهذا الكلام على أيضا التدبر لأنه يتصل بدبر الشيء ومؤخر الشيء وعاقبة الشيء سواء كانت التدبر في الأمور العادية الدنيوية أو كان ذلك فيما يتصل بالقرآن فهو يقرأ ما وراء الألفاظ وينظر إلى الهدايات والعبر التي جاءت في هذه القوالب من الألفاظ هذا كله يدخل فيه التدبر ولذلك الناس يقولون فيه كلامهم وأمثالهم وما إلى ذلك حينما يذمون قوما بأنهم لا يعرفون الأمر إلا من دبر يعني إذا انتهى وانقضى وعرف كل أحد أطاف عرفوا بعد ذلك جوانب الخطأ والتقصير والخلل أما على البصائر فإنهم يرون ذلك يلوح في اقباله لا حل ادباره كيف فضل التمسك بالقرآن في كل حالة كلام عام يقال في كل شيء لكن يقال تقريب الحقائق والمعاني بالصور المحسوسة كأنك تشاهدها فالله يقرب هذه الأحوال بهذه الأمثال المضروبة أحوال المنافقين وما إلى ذلك ويأخذ منها أيضا حسن الترتيب فذكر الله أهل الإيمان ثم ذكر ما يقابلهم وهم الكفار ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر المنافقين وهم الذين قد ترددوا بين الفئتين في الباطن كفار وفي الظاهر من اهل الايمان فاخذوا من الايمان دعوا ظاهره واخذوا من الكفر حقيقه باطنه فذكرهم بعدهم نعم هو هذا هو كذلك نعم وهذا في تحيرهم وترددهم وعدم استقامتهم في سيرهم على الحق والصراط المستقيم كهذا الماشي بهذه الحال تارة يمشي وتارة يقف فهم في حيرة وتردد نعم كيف؟ على الصراط ذاك باعتبار يعني يقوم ويكبو بحسب أعماله ليس بحسب ما ذكر هنا من التحير والتردد وإنما لضعف إيمانه وعمله طيب في سؤال نعم كيف ذكرت هذا من قبل الثاني في سورة الرعد أنزل من السماء ماءا هذا الماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرabi والناري ومما يوقدون عليه في النار اتباع حيلة أو متاع